الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زيدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفعلون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 زَالَّنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَأْوُكِيدَ وَقَدْ جَعَلْتُ ٱللهَ عَلَيْكُم كَفِيلًا إِنَّنِي ولا تكونو كالاتي نقضت غزلها من بعد قوتك ان كنتم تنقذون اي قُل لَّنْ يَنفَعَكُمُ الْبَغَاءُ أَن تَنقُون أُمَّةً هِيَ أَرْبَامِدٌ أُمَّةَ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ وَلَن يُبَنِيَنَّ لَكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُم ய வலுமக்கு